يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كنا اخوان كرام لذاق الله سبحانه وعلى الاستقامة وعلى الثبات لا اشيماء من ما الغضب لا ما الغضب ومن يعرض عن ذكر ربه مثلته عذاباً سعباً وان الأسابد بالله فلا يسده مع الله أعجب وحينه لما قام عبد الله يزهون حياة يزهون عليه لفضل الى آخر ما سمعتم من آيات الكريمات سبق أن كل تتوري أن يمكن أن يصدق سبحانه وتعالى على المتمندين وعلى القاسطين والجائرين وعلى كل المحارفين أعظم عقوبة يمكن أن يصيبوا بها هو أن يحدث عندهم المطر وأعظم نعمة ينعم بها سبحانه وتعالى على عباده الصالحين وعلى عباده المؤمنين هي المطر ليش المطر كما قلنا في درس سابق ان المطر عنه تنشأ الحياة قربنا جدا لا يمكن الإنسان ان يعيش مطمئنا في هذه الدنيا الا بالمطر فالحياه الاقتصاديه والحياه العمرانية والحياة الاجتماعية لا يمكن ان يكون الانسان مطمئنا لا امنا ولا راحه ولا استقرار على هذه الأرض إلا بالمقر فإذا حدث الفطر سحجر فقط الحياة وصارت الحياة جحيما فلهذا قالوا وأن لو استقاموا على الطريقه يعني وروحي الي أن لو استقام الناس الجن والجد على الطريقة لاسقيناهم لا ماء غدقا ماء غدقا كبيرا كبيرا بدون توقف ولهذا نجد حق سبحانه وتعالى يربط أعمال الإنسان كما قلت في درس سابق يربط أعمال الإنسان بنعمه هذا الإنسان إذا هو استقام على طريق الله إذا هو تبع شرع الله إذا هو خضع للمولاد الله سبحانه وتعالى أكرمه وانعم عليه بكل ما يأتي لكن إذا هو تمرد على الله ربنا يحبس عن وسيله وكثير من الايات والمحيده قلنا الله عز وجل يقول على قوم فرعون ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونفس من من الثمرات لعلهم النشرون واذا تذكروا ذكروا واذا ذكروا فازوا وافرحوا وساهلوا في الدنيا والاخره ويقول في الايه الاخرى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا فتحا لفتحنا عليه برجاء من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كان يكفرون اذا اعملهم ذنبه اخرى بنعمه اذا هو استقم استقم له واذا هو سعاده واذا هو انحرف واذا هو جلس سواء السبيل ربنا يؤخره ويحبس عن الخيرات والبركات في الايه الاخرى ولو ان القرى المسلم ولو انهم اخافوا التوراة والانجيل وما انزل اليهم بربهم من ربهم لاكاد من فوقهم ومن تحت ارجلهم العربيه سبحان الله كانت في نسير منسير ما كانش الامم كانت تعيش في الفقر المتقع كانت تعيش في الظلم كانت تعيش في السعاده والشقاء لما عاملت بربها لما استقامت على شرع الله اقدق الله عليها الخيرات وعطاها الدنيا مفاتيح الدنيا كلها كانت يديا فتحت الكرة الأرضية كلها وكان العام في كلها فعلها كلما كان في أرض في ما كان في العرب. كرة العربية تورع أبدا إلا بالمئة ما كان لوميا لماذا لو وجدت؟ بهذه الشريعة لما طبقت شرع الله عز وجل سعيدات وكما بقاء وكما الخير لما ايضا تولت عشر علاء ورفضت هذه الامانه اصابها الله بالجنه وسلط عليها اعداءها وجذب اليهود على صدرها وها هي كما قلنا ها هو الغرب كله تكالف على خيرتها الامه العربيه الان بقتلها وقضيتها مستعمرها ماذا تسلط لك في نفسها ولا باقتصادها اقتصادها ولا في سياستها ولا في كل شؤون حياتها إلا بأمرها من أدائها حتى اجتماعاتهم وحتى مؤتمراتهم إلا بإشارة من أعدائهم إذا أذنوا لهم تذنوا وإذا نهوا أحجوهم خلاص لا له, له ولا جلبة له ولا قوة له أبتتت حتى في أخوزها نعم وهذا هو الكلام. من اين اصيبوا بربهم بشرع الله لما رفضوا شريعه الله ولما انقطعت صلتهم بالله ولما تنكروا عن طريق الله الصدق صدق الله عليه الذكر فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى في الدنيا والاخره ومن اعرض عن ذكري فان له معيشا هنا ان له معيشه ضنك ضنك ضيقه ساءه شقيه توعيذوا الشقاء الشقاء والعشروه في الدنيا ولعفوه يوم القيامه كما فعل الله بهم لما خرجوا عن شرع الله صدق عليهم خبثه شردوا ودبحهم وسفك دماءهم وشموا ذؤع العذاب جسد جسد وقال لهم ثم قالوا عدوا عدوا. عدوا. لما قالوا ان عدنا رجعوا الى دين الله فصاروا نفس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبس بعند سنن ما قتلتم الشكر والدراء من نعم قطعنا عن الله فقطع قطع بهذا المعنى اذن اخواني الله عز وجل يقول وان له السقام على الطريقه لاسقيناهم ماء الغدر ليش يا ربي قدل نفسنا فاحت هذا الخير هذا النبار نفسه وكل نعمة من ربنا سبحانه وتعالى ربنا نفسينا فيه ويحتملنا ومتحننا هل نشكر أم نكفر يمسحنا بايش بالقحر ويمتحننا بايش بالرخاء والنعم والمطار والمدار يمسحنا الكل نعم ونبلوكم بالشر والخير لازم الصبر وتحمل الله وقلنا كما سبق الكثير الكثير من ينجح عند البلاء المتج المحنه بليه الكثير ينجح الكثير من كان يرجع الى دين الله بسبب ايش مرض يصيبه يصيبه طاحه مرض فيزعجه ويقلقه ويسمه صقه الى الايمان بالله ترى او يصلت على قنب الفقر تمردت وحرجت على طريق ربها فيصلت عليها الفقر ويسومة زمتها ترجع. ترجع او الكثير منهم يتولون وتنفع يلتفع كلها سبحان الله لكن عند الرخاء أدلمات من يمجح لان سبحان الله الله قلنا يمثلين بالنال فالمال اذا جاءت الانسان سواء الافراض وجماعات او امه يعني الكثير بسبب المال يعني يفجر ويفسق ويفسد ويذني ويخضر ويقافر ويقضر كثير من الشر لولا للماء ما فعل معانا ذا الماء سبحانه وتعالى اياه ليشكره ليه ذا ذا ذا الى الطعام ليه تمثل المونعي لينساق السوقا الى هدايه الله لكنه ما تنتظر ايضا سبحانه بالعافية ليه ذا ايضا هالمشكو يمسلينا بالعلم يعطيك العلم لينظر هل تصدح لما امر الله العلم رد العلم كتاب الله يستدعون وقد يقول عنده بالعلم يختبرك به لينظر هل تشكر ام تشكر والكل من الله نعم او قد يمسليك فيش يمسليك يعني بالجمال يمسليك واحد بالجمال يمسليك بالسلطه لينظر وقد يمتلك بالعكس كما يقول يمتلك للبارب يمتلك للفقر يمتلك للفقر ال... يصلت عليك عيده لا لو يرجعون سبحان الله المقصود الله عز وجل قال كل خير ياتي من الله وكل شريات من الله له وهو بليل لنفسنا هم ثم يقول ومن يعرض عن ذكر ربه ما شكرنا نتاع بل فالكفر وربنا وربنا ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه على مصعدا ذكر يا مديني الانسان اخواني الكرام خلقه الله لعباده خلقه ليذكره ليكون على صلة البيت ليكون عبد هو السيد ونحن العبد هو المالك ونحن العبد فهو خلقنا ليش لنعبده ما خلق الجن والانسان الا لي فالخلق منه ومنا ايه العباد فهو قام في الخلق ونحن يجب ان نقوم به فهو وحدنا بعمله فيجب ان نوحده نعله ايش بعمله ان نعمل لا تكون سؤالا طيب من جمال الذكر لا لان الذكر ما هو المقصود سبحان الله والحمد لله رب العالمين لا قد يكون مقصود بالذكر هنا الوحد ويكون من اضافه المصدر الى الفاعل ومن يعرض عن ذكر ربه عن وحي السماء ومن يعرض عن كتاب الله نسلكه عذابا صعبا فالمصدر نضيف الى الفاعل وهو الله فذكر الله لان ذكر المحن هنا هو الكتاب هذا الكتاب ذكر وحي هل اذا اعرضنا عنه اشبه جزائنا قل نسلب وعذاء صعب ندخلهم عذابا ما يدخله كمن شق عليهم ولم يفر عنهم هذا معنى وهذا على أول الآية ذكران ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة ونحشره من كنف وقد يكون مقصود بالذكر هنا يعني لا لا لا مصدر مضاف إلى مفعوله أي من يعرض عن أن يذكر ربه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلطه عذاب صحي لأن المؤمن مأمور أو كل إنسان إنسان مأمور بأن يذكر ربه بقلبه وأن يذكره بلسانه وأن يذكره بجوارحه وان يعيش لله وبالله مع الله عز وجل ان بقلبه ان يعظمه ان يحبه ان يعتمد عليه ان يراقبه ان يخافه دون سواه لا يذكر في سواه العالم كله امامه شيء عيد باجله فهو لا يعرف المصائب ولا يخضع إلا دي ولا ينحني ولا يرسع ولا يشجد إلا الله ثم هو مظنور بأن يذكره في بان بأن يكبره وأن يهلله وأن يحمده وأن يقرأ كتابه وأن يأمر بالمعروفين عن المنكر من كل ذلك اللسانه وثم ينبغي أن يذكر الله في ان أن يصرفها في تعاطي ربه يصلي لله ويصوم لله ويسجد لله ويركع لله وعند مهله لان البيعه الطريقه الاسلاميه وعلى منهج الرباني في ذكر الله واجب الفروض بالوالدين والاحسان بالوالدين ذكر ذكر لله عز وجل الامر المعروف انه ذكر الجهاد في سبيل الله ذكر عز وجل انت ماشي في الطريق تذكر الله بعينك وتفقد بصرك عما حرم الله تذكر الله عزيزي. لا تسمع الاغاني ولا تسمع ما يسخط الله ذكر الله دايما انت تفكر في مخلوقات الله في هذا الكون الفسيح لا قل زعل صعوده صعودا قلب الصعود يعني سبحان الله قلب الصعود يعني حقيقي بمعنى أن الله يكلبه الصعود في جبل في جهنم جبل في جهنم يكلبه الصعود أن يصعده ولما يصعد حتى يصل إلى قمته ينحاز إلىنا ثم يكلف أن يصعده حكى عدد مصطفى الله عز وجل إن مسلم بس يعني وقد رب الصعود هو يعني عذاب شاق لا يطاق من الله وجد بل ومن يريد ان يهديه يشرح صدره يريد الله ان يهدي يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يذله يجعل صدره هذا ضد النوم يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في ولا المعنان ولا راحة ولا سكون ولا ندف الحياة ولا اي شيء المن موثور والوظيفة وال والأولاك موجودون والسكن كل شيء موجود ولكن لا راحة ولا اطمئنان ولا اخوة ليش؟ لأنه من قد اصلاب الله واين الاطمئنان؟ واين الراحة؟ واين الحلاوة؟ واين اللذة؟ ليش؟ باقتصاد في بمعرفة الله فركني الى الله ألا بذكر الله تطمئ المنظور فهذا القلب ومو قلب الصمودار هذا الذي لا معنى المعنى الروحي هذه الروح من من مصدرها من أيتها تقدّم من مصدرها ففي الجسد تيني يتحرك من الارض لكن هذا الروح وهذا المعنى بالكامل كنزان وبيكنا شريفنا كنا مكرّم الأرض كرمنا بني آدم ليش للنفخة العلوية نعم تكرم هذه النفخة صليةها في اذا قطعت عنه ساهت و يعني وعتراه ايه القلق والحيره والعذاب والتعذيب والتايش كذلك ليش لنفس التطبيق تتخذ بحكمه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذاب السعير اذا الراحه قلنا في الركون الى الله وفي الله ولو كنت خالي وصف ما عندك شيء لكن ما دلت ذلك الى الله تعيش في الله ويعني تسعد به بالعمل بهذا الكتاب وخطة نصحه من هذا الكتاب لا كل الخير وكل عادي وكل ما يعني فانسى في لذة وإن ما كنت ومن يعرض عن ذكر ربيه نسكره عذاب صحراً قال سبحانه بعدها وأن المساجد لله الله أين يذكر وأين يشتعب؟ وقالوا أن المساجد لله أعظم مكان يذكر فيه الله عز وجل وأعظم مكان يجد المؤمن فيه راحة ويفتح الخط بينه بين مولاه هو في بيته سبحانه وأن المساجد لله أعظم مكان يشتعب فيه ربنا شو المساجد؟ قال علماء كل الارض مسجد كما قد سيدنا رسول الله صلى الله جعلت لي الارض كلها مسجدا اذن اينما ادركتك الصلاه فعندك مسجدك وعندك طفولك هو تراب كدوله لا تستطيع فالمساجد لله لا يعبد في هذه الارض وفي هذا الكوكب الله. لأن من الذي يسيره؟ من الذي يديره؟ من, من الذي أسابينا نحن في إله هذا الكوكب؟ من؟ أشكلك يمود هذه السفينه سفينه الحياه الحياة؟ من؟ يعبد فيها غيره؟ وهو القائد؟ وهو الخالق؟ وهو النافق؟ وهو الشامي؟ وهو الحافظ فالمكان المكان ومكان إذن هذا العرض ينبغي أن يذكر فيه هو من خلقه ويعيش في مكانه في المكان الذي خلقه هو فهو من خلقه يغفر أن يعبد على هذا اللي كنتم من؟ أن يعبد من؟ الله وأن المساجد أي تغفر الأرض كلها لله لا يغفر فيها أجل الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحده قلت عباس رضي الله عنه دعاء في القرآن فلنخصوص به عباد اننا عبر عن العبادة كلها في الدعاء لان لب العبادة وروح العبادة ويعني كل العبادة تجمع فيه اعظم خطوع العبادة يتمثل في ماذا؟ في الدعاء. لان هذه الحالة هذه الحالة حلف الضرب حلف تزد وحلف المشكلة أكثر هي ومن الذي يجيب دعوة ستاعين؟ أم من يجيب من إلى دعاء قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تضعونه وتضرعا وخفيا لئن انجيتنا من هذه الثلاثون من الشاكرين نحتاج الظدر من الجواب قال قل مفقنا جواهون وعلى الله تعالى رسول صلى الله عليه وسلم قل الله جئكم منها وفي كل كون ثم في الكون إذا لا يعبد على هذا الكون إلا الله لا نخرج وبالكون كله لا يعبد الا الله لأن الكون كله يعيش صار الكون من لأن الكون كله يعبد الله حتى في الكون تبيع الله فالكون كله في عباده كما قلنا مرات ومرات كله في طاع وكله في عباد وإن من شيء إن الله لا يسبح بحمده ولست تظنون تصبيحه لو كننا نثق لو كننا نثق لنفهم نعرفنا كيف تعمل كلمه الصلاه وعرفنا الانحراف الى نحو يمحكني والناس ان جهلنا فالله اخبرنا بان هذا كله في تدبير وقال في الايه الاخرى كما قلنا يسبحوا له السماوات هي قل ولله يشدو من في السماوات يشدو يا يا ولله يشدو من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجماه والشجر والدوار وكثير من الناس مثلنا كثير من الناس وكثير حقا للعامة أمر كريمة تعلمونه فلذلك نبه هذا الإنسان وأمره بأن يعبد من يعبد الله نعم. وأن المساجد لله. او المقصود بالمساجد هذه اهد الاعضاء. الاعضاء التي امر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرنا المسجدة هذية ما هي. رسول صلى الله عليه وسلم يقول امرتوا ان اجد على سبعة سيء على سبعة اعضاء. الجبهة واشار الى انبيه ثم اليدين ثم الرفزين ثم القدمين. هذه الأعضاء ينبغي أن لا تظرف وأن لا تصدع وأن لا تنحن وأن لغيري. لا تركع لغيره لا تركع إلا ولا تشكد إلا ولا, ولا, ولا تعبد الزوار أن المذب بمعنى أنك من خلقي أنك عبدي وأنا صيد أنك المملوكي وأنا مالك فلا تعبد في بيش؟ بجوارحك بأعضائك أعضاء السنون هذا ينبغي ان تقول المؤمن لا يحبه ولا يركع لغير الله ولا يجد على ذي الله يعني يركعوا وجدوا واعبدوا من ربكم اللي رضاكم رضى أشامكم وربى أعضاءكم وهو الذي يربي أرواحكم وهو دعا من هذا الغباوي وهو هذا الكتاب كيف وكيف تطيعونه وكيف تحققون عبوديتهم وعبدوا وان المساجد يعني الاعضاء كلها لله الله الله لا يقبل ابدا ان تعبد هذه الاعضاء وان تصدر عن وان المساجد ايضا الاماكن الخاصه هذه المساجد دينية هي الله فكان اليهود والنصارى كانوا ياتون المساجد ويستغيثون بغير الله ويستجدون بغير الله ويستطرعون لغير الله كانوا يدعون أولياءهم ويدعون أنبياءهم وكانوا يبنون مساجد مساجد على قبور الأولياء كما أخبر بذلك سيدنا رسول الله وكان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنى على قبره مسجدا يقول سيدنا رسول الله اولئك كشراء الخلق عند الله جاءوا الأفضل مكان وأشرف مكان الذي لا يدد فيه إلا الله ودفنوا فيه أنبياء الله وصاروا يقصدون هذه المساجد سبركا على بركتهم وعلى تقرب النظر يعظمونه مثلا لا نفعل أيضا ترسل الوكاة يقولوا بسيطة يقولوا بسيطة هذا شيرك بالله ولذلك قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قدور أنبياء المساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني اناث عن ذلك ولذلك لما عثروا على اصحاب الكهف ماذا فعلوه؟ قالوا لنتخذن عليهم المسجد لنستخضن عليهم مسجدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه هو وسمع المساجد اتخذوا قبور الاولياء الصالحين مساجد فكثير من الناس يمشي يصلي في المسجد الفولاني ليش؟ لان على بركه الفولان بتكون هناك فهو يعني يحيي الاسلام ييفهمك ضمن الاوش وهذا هذه خطوه شيطانيه يعني يصلي لله ويخذ بركة فولان هذا عباده باطل وباطل وويل لمن يتكل على ولا عليه لا مشرك بالله شرك فالإسلام العظيم سد هذه هذا الباب دين هذا الباب تخسر دبره المساجد ينبغي طريق ان تبقى لله لا ندخل فيها, ليش الدفل فيها في فلان. في فلان. مش ليه مش لان الدخل فيها سيؤدي غدا او بعده قد تصدقوا شدي بالله حتى واحد يمشي لعند مولاي ادريس مولاي ادريس عادل الزرهوني قالوا يصومون هناك فيه شخص اللي في مسافات كانه قاصد مكه ولا ولا ماشي مكه يصلي على بركه ليه بركه تكونها هذا شي بالله والله الصلاه والسلام وان المساجد لله فلا تدعو مع الله أحسن نعم قال الله عز وجل وَإِنَّهُ لما قَامَ عبد اللَّهِ يَدْقُونَ الله يخبر على الجل انهم لما كنت تقدم في هذه السورة سورة يقول وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبُّ اللَّهِ يَدْقُونَ كان يصَلِّ عليه الصلاة والسلام كنت قلنا هو هو في طريق الجيش الى سوقه وكان يصلون الله صلاة الفجر وجاء الناس لما, لما يعني سدت ستة الحراسة السماوات حفاظا على هذه العقيدة وحفاظا على هذا الوحي وعلى هذه الرسالة سبحانه وتعالى ما ترك مجالا للشياطين أن تزرخ السمع من الملائكه وكانوا كما قلنا بالأمريكا مثلا قلون قلون قلون قلون قلون قلون قلون قلون ما سوقلوا قاروني قولوا قلنا ما يعني وإن لمسنا السماء تصدنا بسرع السماء, السماء وإن لمسنا السماء وجدناها ملئت حارساً شديدا وشوهة وقولنا الشيطان الكبير هل أرسل رفوته ورسلت بعثاته في جميع الأكبر الأرضية ليظلوا ماذا حدث طب شيء حدث في الأرض أشار أريد بما في الأرض أم أراد به ربنا لا ندري أشار أريد بما في الأرض أم أراد به ووجدوا رسول صلى الله عليه الله يحكي هنا كيف قالت يعني كيف قالت يعني وجد رسول صلى الله عليه وسلم سبع القرآن كيف كانت يفعلون كيف فعلون حتى لك جميعاً يصبح الأولى يستمعون إلى الرجل فشوق القرآن وطرحاً إذا وجدوا وآمروا لنا كما قد نبه أول سورة يتوحي إلي أنه استمع نفرهم من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن العجباً اهدي إلى الرجل فآمنا به ولن نرشي الأمير ربي وقد سقطت تفسير هذه الآية أنا أقول وإنه لما قام عبد الله وصفه في اعظم صفه واشرف صفه في افضل مكان وفي ايه في اعظم مكان في اعظم حالة في حاله حالة الدعاء وقلنا اعظم صفه اتصف بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي هي صفه العبوديه في في قضيه اصطحاع المعراج اشقال سبحانه سبحان الذي اسرى يعني فهذه هذه اضافه تشريفيه إضاثة والله الدنيا بحداثرها الدنيا وهو يعني ومئة جمزالها الدنيا والآخرة ما تسويها بالإضاثة وأنه المقامة عبد الله ونقصه في أمك وكذلك أيضا في ناظ تسلسل وحد فأوحى إلى عبده ما أوحى ونقوم مثل كل مدينة مثلا رئيس دولة ملك الملود يقول فلان خادمنا الأربع تبتلسل من الهترين في نفس ذلك الرجل عاشا فكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هم استحرين وما هم افسفة افضل واعظ واكرم عند الله عز وجل من هذه السلام اكتبت الزموكين فنسلمات ايش عبد الله وإنه لما قام عبد الله يدعو يدعو يدعو يدعوه والدعاء يدعوه, يدعوه. يدعوه. يدعوه. من ما دعا نسألوا ودعوا عبادة دعاء وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْعُوهُ كَيَدُهُ عندما تجمعوا عليه السلحون البرآن كاد يكونون عليه ببدء ببدء السلحون هذا بس ستصير آخر وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ سَيْدُّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهُ الْإِسْلَمَةِ فِي مَنْكَ يَدْعُوِ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُوِ إِلَى دِينِ اللَّهِ وراء المشركون انهم محددون بسلب ايش كيانهم وبالقضاء على وجود اشركهم انزهق راوا نطلب انهم انزهق تجمعوا الجن والانس تجمعوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم للقضاء عليه للمغرب به لانهاء هذه الرساله وانه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لمن كانهم ولدوا السبب وابتعدوا مثل العالم, العالم في شربه وغربه حتى من حتى العملاء من ارض الاسلام كلهم الان ضد لا اله الا الله محمد رسول الله ضد هذه العظيمه ضد هذه الدين العالم ولكن يابا الله الا ان يسمى نوره ولو ابتلي الكاتبه وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدع قالوا مماذا اعجبهم ماذا كان يقول له؟ انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا وان اعتمادي عليه وتوكلي عليه واستنجادي به واركون اليه ثواه هو الذي يامني هو الذي يحفظني أدعو ربي ولا أشرك به مثل ما قال الجن في الاول اشفق انهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن نشرك بربنا احدا كذا قالوا لنا هذه صنم يتعب وحده فتباع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولن اشرك بش... اي اشفق انما ادعو ربي ولا اشركه به احدا لا ملكاً مكرّمًا ولا ليقرصراً ولي صالحاً لا أشرك فيه أعلى لا في عقيدتي ولا في أقوالي ولا في أعمالي ولا في كل شيء من حياتي حتى حياتي التربوي هس من دعم ربي فهو الذي يدعو منهاجي هو الذي يسيرني هو الذي يأمرني هو الذي ينهاجي هو الذي يحن ما أراد ويحرم ما أراد هو الذي يقول لي ما شاء فأنا لا يشركوا به احدا ثم قال بعد هذا: قل إني لا أملك لكم درا ولا رشدا. لا أملك لكم درا ولا رشدا. الضر والنفع في يد من. الاعطاء والمنع في يد من. في يد من. هو الذي يعطي وينفع. هو الذي يضر وينفع هو الذي يخفض ويرفع كل الذي يفعله والدي اما انا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما في يدي شيء لا انفعكم ولا اضركم لا اجلب لكم ضرارا او هدايه ولا ادفع عنكم سرارا فالاضلال والهدايه بيد من بيد الله ولذلك العلماء عبر عن الهدايه بالرشد يقول الجن, الجن قالوا من الذي اشره اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشادة يعني هداية ويسمى الهداية الرشاد اصبح من الراشدين. اصبح اهل الصلاح والاصلاح. اصبح اهل يعني مثل الخير كلها. وان يرشد الاصلح فالح البيانة. وصالح لان يأمر ويمهى وان يقول بس هذا على الوضع حرام. بيش لنهرشين. واما الباقي من لم يؤمن بهذا الدين ولم يعتنق هذا الدين فهو السبيب لا قيمه له ولا يسنع له ولا يرد ولا ينظر ولا يجب خير نعم فالله يسمي هنا الهدايه بين بالرسل وإن يقول أزوجين سبحانه لا قل يعني أمر الله أزوجين يمر أن يعلن يؤمن يؤمن قل أعلم فيه هذه الحقيقه قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا بل هو صلى الله عليه وسلم امر ان يقول لهم قل لا املك لنفسي لنفسي نفعا ولا ضرا شاء الله انا لا استطيع ان اجلب لنفسي ما ينفعني ولا ان اتبع لنفسي ما يضرني الا بما شاء ربي فيخرج من كل يده ويخرج من حوله وقوته الى حول الله وقوته هذا هو التوحيد الصحيح اذا كان لي نفسي ما يستطيع ان ينفعها ولا ان يضرها ما يستطيع. الا بما شاء الله فقيم لكم قل لا املك لكم ذره ولا ما بيده شيء اشبيده صلى الله عليه وسلم هو ان يبلغ الانسان امر بان يبلغ وقد ضر هذه مهمته أنا تتأمر على قتلي وعلى إنهاء حياتي وعلى القضاء على هذه العقيدة من ورائها من الله فهو الذي يحميها وليس لي شيء هدايتكم في يد الله وإتداركم في يد الله إن أشاء أطلق إن تعرفتم الأسماء الدلالة واعرفتم هداية وإن شاهد إن شر أبشع من حكمه إذ يعني فطلعتم إلى هذه الهداية وتشوقتم لها لكن لا أرسموها أنزل والذين جاهدوا فينا لأنهم سبولنا فلما زابوا وما أخذوا هداية فلا الله قلوبهم فالأمر بيد الله قل إني لا املك لكم درا ولا قل إني لن يجيرني من الله أحد لأنهم كانوا يدعون للصلاة ومن ينطيعهم لأن يكون معهم لأن يعبد الههم ويعبدون إله يعني مر هكذا يوم هكذا ويوم هكذا أو سنة هكذا وسنة هكذا بسحاد لهم إن أنا أتعصبهم وإن أنا سرسف منها على منهجكم فالله عز وجل من يمنعني منهم قل لن يجيرني ولن يحميني من الغريعة فهو خائف صلى الله عليه وآله يجي الله إذا حال عن الخير خاطر لإن عشرات لا إيش لا يحبط لنا عمله ولا تقولنا بالخط وهل توقع شف رسول الله ولكنها ما هو كم حقد أبدا ولو أن يصيد البشرية المظالم ومع ذلك يقول يقولنا لا ينشد بل الملائكة أشق لهم سبحانه وتعالى ولكن لو, لو ضد هذا المحال ومن يقل منهم إني إله من دونه فلا يجنسيه جهده فهذا الذي يدعو إلى عبادته ويرتبع قوديا إيه يعبده الناس هذا الحق من المحال قل إني لن يجيرني من الله أحد إن أنا أطعتكم وسلت طريقكم ما فيه من يحميني من الله ما في من يدفع عذاب الله عني قل لي لن يجيرني من الله احد من كان لا قوه له ثم ولن اجد من دونه ملتحدا ما عندي ملجا افر اليه ما عندي ماوى اهرب اليه ما فيه. ولن اجد من دونه ملتحدا ليصبر فر, فر من الله اليه انت في ارض الله صرف السماوات السماوات والسماوات الى انت مجيب ما يسعك الا ان تخطع لمولاك وان تصطلع معاك وان توحده وان تتبع رسوله وان تقصديم من هذه هذا هو الذي ينجي لا ينجيه قل قل الله قل اني لا يجيلني بمهوالا اجيدا من دونه ملتحدا الا بلاء الله يبقى. هذا هو الماء والذي يحفيني امرني بان ابلغ هذه الرساله وان اقوم بالتحمل كل التحمل من اجلها فانا قد تركتها هذا هو الذي يدجيني وهذا هو الذي يجيرني من عذابه فقط الا تبارك من الله ورسالاته ثم قال بعدها ومن يعصم شكلها السوره ان شاء الله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ومن يعص الله أعظم عصير وأكبر عصير يتحقق فيما يتحقق الشرك بالله في بالله ولهذا لا دليل عند المعتزله ولا عند الخوارج بتكفيرهم بالكبائر يقول الخوارج من انفكب كبيرة فهو كافر من زن كفر من قامر كفر من رضى كفر من فلك الصلاة كفر هذا بيطلع من فعل أي كبير من كبائر هو وكافر والله يقول يستثنون بهذه المتجارب الكلام ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. هذا طبعا النصوص القرآنية والنصوص الحديدية لا بد من جمعها من جمع بينها لا بد لأننا, لأننا نجد في آيات وفي في أحادي كثيرة على أن أهل الكبائر تلحقهم الشفاعة ولا لا تلحقهم شفاعة الشافعين شفاعة الملائجة والمقرارين وشفاعة الأبياء والمقرارين وشفاعة الصالحين والمؤمنين وثم عتق قد يكونوا من عثق إلا والله يخرج من النار يعني حثية وحكي الثولة الثاني وحكي الثانية وحكي الثالثة ومن مكثم في أعناقهم حسقاء الله يقول شفع شفعت الملائكة وشفع الأنبياء المرسلون وشفع المؤمنون وضقي أرحم الراحمين فيخرج من النار خلقا كثيرا هؤلاء يسمون ماذا خاسر في أعناقهم فاكسب فيها الله الله من هؤلاء؟ أهل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون الشرك الشرك العياد بالله خلاص لأن أشرك سألا لا يحبطن عمله والذي لا والذي يقول عز وجل ها ولو شركوا تحبط عنهم ما كان يعملهم ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه اجده ما دون الشرك في إن شاء الله فيها اللهم احضرنا بين ولكن يبقى خليك بشريك خفين من الشرك يعني درجات الشرك يعني هناك شرك فوق الشرك وهناك كفر دون كفر وهناك فسق دون فسق وهناك ظلم دون ظلم فالكفر درجات او درجات والشرك كذلك والفسق كذلك المقصود يعني الشرك الاكبر والكفر الادور والفسق الاكبر والظلم الأكبر خليك من هذا الباقي كل صاحبه تلحقه شباعة الشابعين أو يدخل النار إذا لقوا تنسك لهم بهذا الحديث والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره وفي رواية اضافه قلبي مسقى مسقى مسقى الفرصة هذا عفو هذا الرسول إذا مرد العصيان هنا المعصية الكبرى هي في اتباع ما معاد التبشير ومن طرف من طرف المهم واعط الله زوجا ومن يعص الله ورسوله وعلى أن بعض العلماء حملوها. ما من رسول الله الله رب العالمين يعني اهتمال يعني كأن الله قلنا هي بتقول سبحانه لا لئن أشرق قعدة. يعني هي سنقع إذا كانوا متوقعا من رسول الله أصلي متوقع على أن رسول الله أصلى الله بوحيه وأن الرسول وهو جبريل أكد في نتيجة أخلوط الله وهل العالمين توقع هذا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنة فكلة وعلى سنة على كل حال الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فان له يعني كفر بشر فان له نار جهنم فان له من هل عدى لربها ثم خالدين لان من تقع الوحي والجماعة على كل من تقع في المعصيه والعلم خالدين فيها ومن الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها ابد أفدأ أفدأ أفدأ لأن نحمل فعصية على الكفر الأكبر والشزك الأكبر قال عز وجل حتى إذا رأوا ما يعدون من أهل العذاب حتى إذا رأوا ما يعدون من العذاب وعداهم وعداهم بالعذاب ومن الله ورضوهن للنار جهام هذا وعيد وعيد لنا وعيد حتى إذا رأوا ما يُعدل من أواحد أي من العذاب سواء من الدنيا الثنيه ويقوم بصعوه هناك عذاب للنظر قد يتضل الله للنظر قد يزلسل في قد يتضل الكاميرا والطبق قد يصيبوا من العذاب هذا العذاب الذي حددوا به رسول صلى الله عليه وسلم كانوا يكذبون أو هذا العذاب ماذا جهنم هذه جهنة ليمشى هذه الساعه متى كذب يعني كان يخشى ستار ستار الله وجهه حتى اذا راوا ما يعذبون فسيعلمون من اضعف ناسا واقل عددا لانهم كبروا جاهونه في تفوق في على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه هم يتفوقون من حيث القوه تو لا في العزب ولا في العزة فالله الزوجين لهذه قال حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ومن أقوى من أضعف ناشرا واقل عزب من أقل ومن اضعف ومن أضعف ومن أقوى يقولون يعني في غزو كم كان المسلمون؟ ليس جوجون تلسلية وتلسلية والكبر كم كان؟ ما يكرم من الاب نفع اذن كل من كان يريد العزه اللي بغى القوه يطلبها من امريكا يطلبها من بريطانيا يطلبها من الشرق ومن الغرب عندما القوه التي لا تقعها هي قوه القوه ومن كان يريد العزه ليس فإن العزه لله لا تريد الا عند الله قل كوني نجري اقاريب ما سوعدون ام يجعلوا له ربيا ام يتبعدون. سبحان الله <تصفيق> النبي عليه الصلاه والسلام يتمرا من عنده بيت كما خرج ملقا من ربه قل اينني اي ما ادري باثين هنا ولا وقل اينك اي ما ادري اقاريب من العذاب الدنيا والضواحي انا ما ادري العذاب في الله وعلمه وفي وقته ومكانه عند الله عند ربي ما ادري اقاريب ما نسعدون ام يجعل الله فيها انا شون العلم كائن كائل إيه إيه يا ربي قائل العلم نسى وعين ما أدريه العلم عنده فها هو سيد الله رسول الله يتمر من علم الغيب لفاته فالغيب جبل وشابخ لا يتصفقه بشيء ولا ملكي لا ملك ولا بشر ولا جدي وعين ما فيه. لا يعلم الغيب بسم الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم المفاتح عنده اذا فتح إذا فتح لنا نرى من المغيبات ما اطلعناه هو ما شاء اذا ما فتح ما نفي شيئا فنحن علم طارق خلاص نطيرون على الجهل الجهل رصيفك ولا نعلم الا ما علم والله ما كفلته بذلك وعلم الانسان أطلع. أطلع ما لان جعل فالعبد لا يستفاد التخاطي الله اعطانا كما اعطانا ذلك صفات ذاتنا هو اعطانا هنا سبحانه الى اجناده اقريب ما تعوز ام يجعل له كان الذي اوعظ الله به ام لَهُ له وربيها وربيها وربيها ايش تشريفية كأنه ربه وحده هو رب العالمين ولكن سبحانه تكريما وتشريفا لي هذا الرسول صلى الله سبحانه ثم جاء وقال عالم الغيب من عالم الغيب هو؟ عالم الغيب. الماضي الذي لا نهاية له والمستقبل نهاية هو المستقبل لا نهاية الذي في عالم العلم والسوح لبالده هذا بي لدفؤونه عالم, عالم العيد والهنى للإفتراع كل البيت عالم الغيب لا يظهر على بيته احد إلا من يصنضر من الرسول من الرسول ما يكيد أو فكره الرسول يطلعه سبحانه وتعالى على المشافظة المفت برسالته وإلا سال الله لقل لكم اعلم الغيب من الخير وما مسني السوء اذن الله يطلعه في فيمن تصبينه اما لا يعلم الغيب فلا يدير على, على غيبه احدا اذن هل الاغنياء يعلمون الغيب ما في هل, هل يعلمون الغيب هل الجن يعلمون الغيب ما لا يعلم الغيب قل لا يعلموا من في السماء ورث وأرض الغيباء إذا عالد رحيم فلا يظهر على ضده أحدا إلا من فضر الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خطه رسل ربنا سبحانه وتعالى يحيط هذا الرسول الذي أراد أن يرسله في البشرية يحيطه سبحانه في ملائكة يحمونه ويحفظون رسالته حتى لا يتتصرف حتى لا يتتصرف الرقي إلى الشياطين فيعلم الكهنة فتسلب رسالة ويكشف معه الرسول لا الرسول يرسل من يحيطون ذلك الذي جعله رسولا حتى لا يتصرف من غيره لأنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا شو رصدا يعني حراس من الملائكة ليعلم أن قدم له رسالة ربي ليعلم ذلك كرسول هذا كرسيل أن قدم له ليعلم أن قدم الله رسالة او ليعلم الرسول صلى الله عليه ومأسله أن يجب الله رسالات ربهم وليعلم الله عليك علمه ليعلم أن قدم له رسالات ربهم أو ليعلم أهل الشر وأهل الشخر وأهل القفر أن قدم له رسالين ما في تسبب أبدا للشرح السماء ومن رسالة السماء أن لديهم احاط بما لديه من الراس في الملائكة وأحصى كل شيء عددا منه وما في العالم العل و في الدنيا والآخرة كل معاد من الله يعلم الصغيره والكبيره ولا تبقى على قافية في السماوات والأرض نعم صل وسلم الله أكبر جميعا بما الله فيك وبارك الله لك سبحانك لا إله إلا الله الحمد لله وحده لا إله